حزب المشايخ لسيدنا السيد إبراهيم التسوكي قد الله سره بسم الله الرحمن الرحيم ألم نوو فلاو عمّا نوو ثم لوو عمّا نوو فعبه وصم عمّا نوو فابقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وجعلنا من بين عيديهم ستا ومن خلفهم ستا فاغشيناهم فهم لا يبصرون يا معشر الجن والإنس إن استطاعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان لا لا آلاء إلا إلا أوك يا الله إنك سميع علي وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم التجم كل مارد وذل كل ذي بطش معاند وتلاشت مكايد الجن والإنس أجمعين بأسمائك يا رب العالمين بالسماوات القائمات فهن بالقدرة واقفات بالسبع المتطابقات بالحج المترادفات بمواقف الأملاك في مجار الأفلاك بالكرسي البصيد بالعرش المحيط بغاية الغايات بمواطع الاشارات. لمندنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فخاطعت المردة فكتبوا ودحغوا وكتبت الأعدام بأسماء الله تعالى ودحغوا خشي المارد ودل المعاند استعنت بالله تعالى على كل من نوامي بسوء كيف أخافه واني همي املي ام كيف اغامر على الله متك اللهم احرسني من كيد الفاسق ومن صدفه المارقي بك ف يا رين صوت بفيته فسيكفيكهم الله وهو سميع لعليم بسم الله ما أعبر الله كل ما نارا للحرب ما أطفأه الله كتب الله لعل بنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز اللهم يا من الجمال بحارة بقدرته وقاهر العباد بحكمته اكفني أن الكافي وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أقبل ولا تخف إنك من الآمنين لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تخاف دركا ولا تخشى ولا تخف إِنَّ لَا يَخَافُ نَدِيُّ الْمُرْسَلُونَ فَلَنُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ كَذَّبُوا كَذَّبُوا كَارُوا دِينَ كَارُوا دِينَ كَارُوا دَاهِينَ ده دَاهِينَ الله رب العزة كتب اسمه على كل شيء أعزه خطع كل شيء لعظمة جلال سلطانه اللهم أخو علي جميع من يراني من الجن والإنس والطيذ والوحش والدواب والهوام اللهم اجعلني نورا من نور وجهك وجهي ومن ضياء سلطانك أمامي حتى إذا رأوني ولو خاطعين لهيبة الله ولهيبة أسمائه ولهيبة تدكت الجبال بكافى يا Küffütu ve bihami mai sinav, humi tu. ve who sami ulalim. Rabbana erin وراد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا بهن بهن بهيا بهيا بهياتين اللهيات القديم نزلي يخطع لي جميع من يراني كمقف جلي يا أرض خذ بهم قل كونوا عجارة وحديدا وقفوهم إنهم مسؤولون كأنهم خشب مسندة ولا عول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طهور مدعق محببه شوره محببه سقفاطيس سقاطيم سقاطيم أحول قَافُنَّ دُمَّ حُمَّهَاءٌ أمين محمد رسول الله والذين معه وشداه على الكفار وعماه بينهم تراهم ركعاً سجناً يبتغون فضلاً من الله وارضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرء أخرج شضأه فآزره فاستغلفه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Vallahu ve la siedina ve maulana Muhammed ve alla alihi ve sahibi teslimen